دعيني أفاتيش يا ماذا سأهديك يا فرحتي عن قريب أهديك زهرا وأنت العبير الذي بيك كم كان وقتي يطين أهديك عطرا وأنت النفس من العطر كلا فهذا عجيب أمديك زهرا وأنت العبير الذي بيك كم كان وقتي يطيب أمديك عطرا وأنت النفيس من العطر كلا فهذا عجيب